جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعلم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمني بالثغى ورى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 أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك كمهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الألدات سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة